ألم يأتكم نبي الذين كفروا من قبل فذاقوا وبل أمرهم فذاقوا وبل أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسوله بالبينات فقالوا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 وَالَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَاللَّيْتُ وَكَلِبِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذرون وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنه والله عنده